عن السؤال عن جوده الصوت اا اذن جيده تماما الله و اياكم و ارجانا الجنه مأوانا ومستقركم الموحدين طيب يا اخ اليوم وسنحدثكم عن الشق الذي وعدنا به وهو شق موضع دراسة حقيقة عندي موثقة وهو بعنوان الدولة أصول الدولة القومية والثورة المضادة <تصفيق> الدول القومية في العالم العربي وإن في العالم الإسلامي لكن نسبة أقل السؤال الذي قد يتبادر إلى الدين أو مدار التفكير أو موضع التفكير هو سؤال قلق ينظر إلى الدولة الراهنة خاصة دول الثورات آمين جميع إن شاء الله أخي بريبة وشك ما الذي يجري في دول الثورات ولما تبدو الثورات في حالة ردة أو أنها لا تستطيع حتى أن تحمي نفسها أو أن تدافع عن نفسها كواقعة حديثة كواقعة ثريدة من نوحة في التاريخ العربي الراهن أو الحديث اسئلة كثيرة تتبادر الى الدين لكن محورها واحد لما الثورة في ليبيا لا تتقدم بل تبدو كأنها تتأخر لما الثورة في تونس تواجه باعتراضات شديدة جدا لما الثورة في مصر تتآكل ويتحكم بها مجموعة صغيرة ليست لها من المفترض أنها لا تمتلك القوة لمواجهة الشعب برمته يبلغ حتى يعني 85 إلى 90 مليون أين يكمل السر أين عناصر القوة وأين عناصر الضعف وهل المسألة علاقة في التاريخ أم علاقة في الأصالة أم علاقة بماذا الثورات باتت عبئا حتى على شعوب دول الثورات فما بالك في الثورات كما هو الحال في سوريا كيف لا تكون عبئا على الناس خاصة مع هذا القتل والتدمير والوحشية التي لم تترك كائنا من يكون إلا وطلته نيرانها وزفراتها أين تقع المشكلة بالضبط أنا شخصيا أظن أن المشكلة تقع في بنية الدولة القومية وفي تاريخيتها علينا أن نتسأل أو نسأل أنفسنا ما هي أصول الدولة القائمة حاليا إذا كان هناك من يرفض سايكس بيكو فعليه أن يعلم جيدا ماذا تعني سايكس بيكو على وجه التحديد سايكس بيكو هي وليدتها عصر الأنوار في أوروبا والدولة القومية التي نعيشها حاليا أيضا هي وليدة عصر الأنوار الأوروبي هذه الدولة بالضبط والآن سنقول لكم أحدهم كتب يعرف الأنوار وهو تعريف صحيح طبعا يقول إن بلوغ الأنوار هو خروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه والذي يعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغير وإن المرأة نفسه مسؤول عن حالة القصور هذه عندما يكون السبب في ذلك ليس نقصا في العقل بل نقصا في الحزم والشجاعة في استعماله دون إرشاد الغير تجرع على أن تعرف تجرع على أن تعرف كن جريئا في استعمال عقلك أنت ذلك هو شعار الأنور تجرع على أن تعرف كن جريئا على استعمال في استعمال عقلك أنت ذلك هو عصر الأنور سبقا وتحدثنا عن, عن تقسيم العالم الإسلامي أو تحدثنا عن الكيفية التي بني بها النظام الدولي القائم حاليا انطلاقا من أوروبا الآن علينا أن نعرف بالضبط كيف ولدت الدولة القومية الراهنة؟ طبعا الدولة القومية هي صيرورة تاريخية يعني عملية, عملية مرة تكونها أو تشكلها بحقب زمنية على امتداد التاريخ لكنها في أحدث شكل لها على الإطلاق هو الشكل الحالي الشكل الحالي للدولة القومية أحدث نموذج لهذا النوع من الدول هو نموذج الدولة الإنجليزية نموذج إنجلسترا إنجلسترا الثورة الإنجليزية كما تعلمون إنجلسترا هي يعني دولة يعني بروتستانتية وليست دولة كاثوليكية في 1688 انتصرت الثورة الإنجليزية في العالم هناك خمس ثورات تصنف على انها استطاعت أن تنجز تغييرا جذريا ألقى بظلاله على العالم يعني كان لهذه الثورات تأثير على مجمل الكرة الأرضية خمس ثورات الثورة الإنجليزية أولاها دلتها الثورة الفرنسية الثورة الأمريكية الثورة الروسية الثورة الصينية بمفهوم الثورة الحديث طبعا الثورة الانجليزية 1688 الثورة الفرنسية 1789 تقريبا يعني في حوالي 100 عام ما بين الثورة الانجليزية وثورة الفرنسية لكن الذي حصل أن الثورة الانجليزية لم تؤثر على أوروبا كثيرا كما أثرت الثورة الفرنسية لماذا؟ لأن الثورة الفرنسية فرنسا كاثوليكية وبالتالي هياخ لخته تور بروجكت وبالتالي ألقت الثوره الفرنسيه بظلالها على مجمل اوروبا واهتزت عروش أوروبا على وقع فتوحات نابليون لاوروبا الآن اندلعت أيضا في الوقت الذي كان عصر الانوار فيه ينبثق في أوروبا كانت أيضا الحروب القومية الأوروبية تندلع في كل ساحات أوروبا مخلفة وراءها نموذج الدولة القومية كبديل عن الدولة الكنسية الكنيسية وكبديل أيضا عن الدولة الإمبراطورية في أوروبا وبالتالي صارت الدولة القومية مطلب لمجموعة من الشعوب لمجموعة من الأقليات لمجموعة من الأقوام تشكل فيما بينها عبر الإرادة الحرة مثلا الرغبة في العيش ضمن حدود قومية طبعا القومية كما تعلمون بفهوم أوسع من الوطنية لأن القومية يعني يشمل مجموعة قوام مجموعة سلسلة مجموعات بشرية تشكل أو تقبل العيش في نطاق قومي يتسع للمواطن وغير المواطن هكذا ظهرت الدولة القومية في أوروبا على وقع الحروب القومية وظهرت هذه الدولة يعني بنموذجها البنيوي السياسي المؤسساتي اللي هو اشتق من النموذج البريطاني الانجليزي الآن كانت بريطانيا على وجه التحديد وفرنسا في حالة الصعود وعص الأنوار ايضا في حالة صعود وأوروبا تمتلك ناصية العلم و. تنتقل من المرحلة البيولوجية إلى المرحلة الميكانيكية من مرحلة الإنسان الذي يعتمد على القوة البيولوجية إلى مرحلة الإنسان الذي يعتمد على القوة الميكانيكية وبالتالي يصبح لدينا أيضا مجتمع ميكانيكي ودولة ميكانيكية أيضا انتقلت في هذه الفترة ظهرت الليبرالية وظهرت فيما بعد تفرعاتها الايدولوجية التي انبتقت أصلا كلها عن عصر الأنوار في أوروبا ثم بفعل انطلاق العربة الاستعمارية الأوروبية بدءا من القرن التاسع عشر وهو فتح أسواق جديدة لمنتجات الرأسمانية بالإضافة إلى نهب ثروات الأمم الأخرى التي تحتاجها الرأسمانية كمواد خام خاصة بعد أن عرفت العلوم الحديثة المادة باعتبارها أصل الأشياء اصل الصناعات أصل الوجود وبالتالي تعريف المادة باعتبارها مجموعة من الجزئيات يمكن التحكم بها يعني كانت أولى بوادر انطلاقة المرحلة الصناعية في أوصع نطيقاتها إذن أنت بحاجة إلى أسواق بحاجة إلى يعني أمم أخرى بحاجة إلى فروات بحاجة إلى مواد خام نعم هذا هو التاريخ أنت بحاجة إلى كل هذه الأمور إذن لابد لك أن تنظم هذه العملية خاصة في نطاق الدول كلها تدافع عن الحرية والعلم والعقل والمعرفة وبالتالي كل هذا ضد الكنيسة لأن البشر الناس كانوا يعرفون أنفسهم قبل عصر الأنوار وقبل لطحب الكنيسة باعتبارهم إما مسلمين وإما يهود وإما مسيحيين وإما بوذيين وإما وثنيين وإما كان يعني, الناس يعني هوية الناس تعرف ليس بأوطانها أو قومياتها أو إثنياتها بل تعرف بانتماءاتها الدينية هكذا كان يعرف الناس لكن الان الناس يعرفون ضمن اقوامهم ويعرفون ايضا بموجب ما يمتلكون من علم وقوة ومعرفة وبالتالي حل ما يعرف بالاستيمولوجيا محل, محل الفلسفة انتهت الفلسفة وبدأت عصر المعرفة بدأت عصور العلم وعصور الفكر وعصور المعرفة هنا امتلكت أوروبا ناصر القوة وباتت بحاجة إلى تنظيم العالم باعتبارها القوة التي تملك المعرفة وتملك أصول العلم الحديث لكن كيف يمكن لأوروبا أن تقيم نظاما دوليا بينما هناك مشكلة تعترضها في الصميم وهي الدولة الإسلامية ممثلة بالإمبراطورية العثمانية الدولة الإسلامية هذه ليست دولة قومية ليست دولة وطنية هذه الدولة سلطان الخليفة فيها يصل إلى أقصى بأقاس بقاع الأرض حيث يوجد مسلمين وحيث يوجد مجموعات بشرية إسلامية أو أقوام أو أوطان إسلامية إذن حتى يقيم النظام الدولي الذي نعيشه اليوم كان لابد من تفكيك الامبراطوريات الاخرى التي بقيت وهي اوسع الامبراطوريات على الاطلاق واخترها على الاطلاق والعقب الكأداء الوحيدة في وجه النظام الدولي المزمع اقامته من قبل فرنسا وبريطانيا على وجه التعديد وهي الدولة العثمانية لذلك لذلك بدأت هذه يعني عملية الهدم مبكرا مبكرا بدأت بطريقة غير مباشرة حينا وبطريقة مباشرة حينا آخر بطريقة غير مباشرة أن الدولة العثمانية نفسها في أواخر القرن السابع الثامن عشر وحيث كانت القوم يعني الشعور القومي في أوروبا يتنامى وكانت هناك نزعة قوانين ودساتير وما إلى ذلك بعث أرسل العثمانيون مجموعات من الطلبة إلى أوروبا وهؤلاء الطلبة جلبوا معهم القومية وجلبوا معهم الشعور الوطني وجلبوا معهم مصطلحات التنوير والحداثة وما إلى ذلك وأول ما زرعت البذور القومية الأوروبية وعس الأنوار في العالم الإسلامي زرعت في الإمبراطورية العثمانية في تركيا على وجه التحديد في إسطنبول وبالتالي لاحظوا أن أول أن كانت إسطنبول بؤرت الاستهداف غير المباشر أيضا هناك من أرسل من عند حركة محمد علي باشا أرسل أيضا عشرات الطلبة إلى أوروبا لنفس الغرض كل هؤلاء انبهروا في الحضارة الأوروبية وانبهروا في التقدم الأوروبي العلمي وما القانوني والدستوري والتنظيم وما إلى ذلك وبالتالي ذهبوا كي يستجلبوا التجربة لكنهم جاءوا متأثرين في الفكر الليبرالي وعصر التنوير ومصطلحاته ومنتجاته الفكرية والثقافية والقانوني وما إلى ذلك هذه هذه الاستجلابات الجديدة هي التي زرعت في المواطن الإسلامية أول ما زرعت زرعت في المرطاني العثمانية ثم زرعت في مصر ثم زرعت في شمال أفريقيا أيضا زرعت في بلاد الشام عن طريق الشام نفسه سوريا نفسه ولبنان نفسه عن طريق المسيحيين على وجه التحديد وبتلي شكل هؤلاء بنى فكرية تحتية لغزو قادم يستهدف تقسيم العالم الإسلامي وطحنه لذلك عندما دخل الفرسيون لاستعمار البرطاني والفرس وكانوا يعتبرون يعني ينظرون إلى, الى الامبراطول العثمانية باعتبارها الرجل المريض وحتى عندما قامت حركة محمد علي باشا بدأ من عام 1830 ضد الأستانة وحتى أنها حاصرت الأستانة قامت الأوروبا بدعم الإمبراطورية العثمانية كي لا تسقط هذا الرجل المريض بيد محمد علي باشا محمد علي باشا كان له نزعة قومية يريد أن يقيم دولة عربية كبرى لكن أحده طبعا لا, لا يخدم الغرب لماذا لا يخدم الغرب بالرغم أن محمد علي باشا له نزعة يعني متماثلة فكريا مع الغرب متماثلة فكريا مع الحضارة الغربية متماثلة فكريا مع كل شيء من هذا الكلام لكن لأنهم هم الذين يريدون أولا أن يرثوا النظام الدولي الجديد الإمبراطور العثمانية ثانيا يريدون أن ينشئوا نظاما دوليا مهيمنا بقيادتهم يسمح لهم بتحريك الآلة الاستعمارية وبالتالي هم لديهم أكثر من عصفور يصطادونهم من وراء هذه الحركة وقفوا ضد حركة محمد علي باشا ودعموا الأستانة حتى استطاعت أن تجبر في تقريبا 1839 لكن في 1843 كانت حركة محمد علي باشا في مصر والعالم العربي انتهت نهائيا ولم يعد لها أي وجود يذكر في ذلك الوقت لكن الامبراطولي العثماني أيضا ضغط عليها بفعل عركة القناصل الأوروبيين الذين باتوا حكاما داخل الامبراطورة العثمانية ضغط على الامبراطورة العثمانية عبر يعني اغراقها بالديون من قبل اليهود ومن قبل سماصرة اليهود والرجال الاعمال اليهود على وجه التحديد ضغط عليه بشكل كبير انشأت فيها الحركة التورانية اللي هي الحركة القومية اول حركة قومية في العالم الاسلامي كانت في تركيا والذي أسسه طبعا فيما بعد ترك وقادها أتاتورك وأدت بالنهاي إلى فصل تركيا وهذب من العالم الإسلامي والخلافة الإسلامية المهم ان قبل 1913 كان هناك عمل شاق في أوروبا ودأوب لا يتوقف للتهيئة لوراثة الإمبارسولي العثمانية وإقامة النظام الدولي الجديد على أنقاض العالم الإسلامي على وجه التحديد وفعلاً استطاعوا, استطاعوا الإطباق لأول مرة على العالم الإسلامي دفعة واحدة في حين أننا كنا نشهد صراعات على الثغور في العادة كانت بيننا وبين الروم بيننا وبين الغرب بيننا وبين الصلبين بيننا وبين كل ملل الكفر حقيقة كانت على الثغور تجري كرة لنا وكرة لهم لكن بالمحصلة كان الإسلام هو الذي يتقدم وليس هم حتى أحيانا كان لهم مثلا يعني ثغور في قلب العالم الإسلامي لكن بالمقابل كان العالم الإسلامي أكثر تقدما وأكثر عمقا في ديار أوروبا نفسها وكانت أوروبا اصلا تسقط يعني لا يعني أقدار الله سبحانه ف. 1913 استطاعوا أن يطبقوا على العالم الإسلامي دفعة واحدة حتى يقيموا نظام دولي جديد يهيمن علي عليهم أن يقوموا بتفكيك الإمبراطورية العثمانية من صيغة الدولة الممتدة إلى صيغة الدولة القومية وبالتالي قاموا بتفكيك الإمبراطورية العثمانية قاموا بتفكيك العالم الإسلامي جاءوا إلى الجزر العربية فككوها إلى ستة دول وإمارات جاءوا إلى بلاد الترك ما احنا كنا نعرف في ذلك الوقت ليس بأقوام كنا نعرف بلاد الترك بلاد الكنانة بلاد العرب بلاد الهند بلاد السند بلاد كما هكذا كنا نعرف لم تكن القوميات الوطنية الضيقة حاليا هي الموجودة في العالم ولا حتى في العالم الإسلامي طبعا فهموا إلى الهند وقساموها أيضا دولتين ثم ثلاث دول وفصلوا عنها الأجزاء التي كان فيها المسلمون يعني يشكلون قوة ديمغرافية كبرى ولسيقة وبالمجمل كانوا يشكلون غالبية مثل سرلانكا مثل التامية مثل الدول شبه القرى الهندية يعني ما أطلق عليه تاريخيا بسم شبه القرى الهندية يعني عدة شعوب ايضا قاموا بتفكيك الاكراد الى ديموغرافيا مشتته مفكك موزعه على اربع دول كوره قاموا بتفكيك العالم بتفكيك بلاد الشام باعتبار قلب العالم الاسلامي النابض والحوي قاموا بتفكيك بتفكيك كل الكتل السكانية الكبرى وواصلوا عملية التفكيك حتى هذه اللحظه كما لاحظتم في السودان وواصلوا عمليات التبصير وتغيير الدين حتى هذه اللحظه ما زالوا يواصلونها وخسر العالم الاسلامي دولا وشعوبا كثيره الفلبين كقبرص كالجزر الجنوبيه لايطاليا كل هاي المناطق يعني كانت مناطق اسلاميه والاندلس يعني خسرناها حقيقة. واستطاعوا أن يقيم محل هذه التقسيمات دولا قومية الآن هذه الدول القومية ميزتها أنها دول تابعة خاضعة للهيمنة وليست دولا مستقلة على الإطلاق لذلك المجتمعات العربية في الثورات الحالية قام سمعت يعني المواطنون أن الناس العرب عندما قاموا بثوراتهم حقيقة لم يكونوا قد استفادوا لا من الدولة ولا من النظام السياسي فهم لا يشعرون بأن الدولة دولتهم ولا يشعرون حتى بأن النظام السياسي طبعا هو نظامهم وبالتالي هم ثاروا كناس عامة الناس ثارت لكن المشكلة ليست في ثورة الناس المشكلة هي في قيادات الناس منهم قيادات الناس لا, لا, لا نخفل في هذا السياق ان سايكس بيكو كآلية اشتغال كبنية اشتغال على التفكيك لها خصوصيات ولها سمات تشتغل بمجيبها وهو يمنع منع لا يمكن لها طبعا هي آلية تفكيك إذن من المستحيل ومن غير المنطقة وغير العقلان أن نتحدث مثلا عن وحدة إسلامية في ظل منظومة سايكس من يعني من العبث لا يمكن أن نتحدث أيضا عن وحدة عربية ممكن أن نتحدث عن أي شيء نريده إلا أن نتحدث عن وحدة أسلامية أو نتحدث عن وحدة عربية أو حتى أن نتحدث عن دولة وطنية أو قومية أيضا هذا غير وارد أيضا من المستحيل أن نتحدث بمنطق المقتنع أو منطق يعني, يعني خلينا نقول لك لاحق العيالة باب الدار فلا نتحدث حتى بلغة الديمقراطية غيرها لا يمكن لنا أن نتحدث بلغة الديمقراطية والحرية لا يمكن لنا أن نتحدث بلغة الحداثة لا يمكن لنا أن نتحدث بلغة التقدم لا يمكن لنا أن نتحدث بلغة الوحدة الوطنية لا يمكن لنا هذا الكلام لذلك نحن عبارة عن دول تابعة قابلة للتفكك باستمرار قابلة للسراع باستمرار قابلة للتوتر باستمرار بها عناصر التفكيك بها عناصر التوتر بها عناصر الخصام بها عناصر الحروب الآلية بها كل العناصر الممكنة للتفكيق والتفتيت لماذا؟ لأنها تابعة لانها خاضعه للهيمنه لان الدول بحد ذاتها غنيمه ولان النظم السياسي التي تحكم هذه الدول هي مرتهنه للغرب وبالتالي تعتبر ما تعتبر الموجود من الدول هي غنيمة ومكسب وامتياز لا أكثر ولا أقل قد نجد بين لحظة وأخرى أن زعيما حاول الخروج عن المركز هنا أو هناك بصيغة من الصيغة لكن بالمحصلة هم جاهزون لتكسير رأسه كائلا من كان حتى لو كان علماني حتى لو كان شيوعي حتى لو مهما كان يكون لن يقبله يعني معناه اخر ان الغرب الغرب ليس فقط لا يقبل الاسلام ليس فقط طبعا لا يقبل تطبيق الشريعة ايضا لا يقبل حتى اي تفكير وحده او تفكير وطني او تقدم اقتصادي او تقدم اجتماعي او تقدم سياسي او تقدم علمي او تقدم تقافي او تقدم حضاري لا يقبل الغرب اي نوع من انواع تقدم هذه وهذا معنى الهيمنة بالضبط لكن السؤال هل يمتلك أدوات الهيمنة التي تسمح له بالاستمرار هنا تكشف لنا الثورات التي قامت بالدول العربية أن قوى الهيمنة وقواعد الهيمنة ضخمة, ضخمة للغاية الدولة دولتهم الدولة القومية الحالية هي صدى أصر الأنوار هي صدى الدولة القومية في أوروبا وبالتالي هي دولتهم وهي ملكهم وهي تحت إدارتهم وتحت هيمنتهم وتحت رقابتهم الدائمة بالسمرار أيضا الدولة القائمة حاليا هي دولة, دولة الثقافة الغربية لكن ليست دولة الحرية في الغرب دولة الـ الـ الـ الاقتصاد الغربي لكنه ليس الاقتصاد الذي يعني يسمح يعني بتكافؤ الفرص لهذا وذاك إذن هم يمتلكون الدولة بكل مقاوماتها الآن عندما نقول تطبيق الشريعة مثلا ماذا يعني تطبيق الشريعة يعني أننا نريد إحلال منظومة قانونية منظومة علمية منظومة ثقافية منظومة تاريخية منظومة سياسية منظومة شورية منظومة عقوية يعني جنائية محل منظومة لبرالية فهل يعقل أننا سنكون يعني ببساطة بهذه السذاجة أننا عندما نسعى إلى نعم بالضبط عندما نطالب بتطبيق الشريعة أن المسألة ستكون سهلة لن تكون سهلة عندما نطالب بأننا نريد أن نكون أحرار هل ستكون مسألة سهلة؟ من المستحيل أن تكون سهلة عندما نقول بأننا نريد أن نتخلص من الحيمنة هل سيكون هذا سهلا مستحيل أن يكون سهلا لا يمكن ثانياً الحداثة, الحداثة أو الليبرالية أو العلمة يلاحظوا أن الليبرالية بكل, بكل إفرازاتها الايدولوجية والفلسفية والسياسية والحضرية والثقافية كلها تقريبا زالت يعني الفاشية زالت النازية فاشة زالت الاشتراكية ما حدش حد الشرعية انتهت الدولة القومية الدولة, الدولة نفسها الآن في اوروبا الدولة فوق النظام السياسي قوة الدولة يعني تغول مدى يعني بدا تغول الدولة في أوروبا و و و وامريكا والدول المتقدمه هذه الدولة بلغت حد من التغول يفوق التصور حتى انها تغولت عن نظام السياسي تغولت على الكنيسه نفسها تغولت على المجتمع الدولة الآن الدولة, الدولة في أوروبا وأمريكا هي الأقوى هي الرب المعبود الآن هي الرب الأعلى عندهم وبالتالي لا أحد يستطيع المساس أو الاقتراب بالدولة كل يوم تصدر القوانين بموجب احتياجات الدولة وليس بموجب احتياجات نظام السياسي كما هو عندنا حظ قوة الدول الآن في فيفي فيرببا ولااحظ قوة الدلة عندنا قوة الدلة عندنا محصورة في النظام السياسي بل أنها محصورة ليس في نظام سياسي بل في أصبح ساسية في مجموعة ساسية في مجموعة تمتلك او الألة أو, أو أو أو أو تستأثر بممتاز الصطةة والحكم في في, في الدلة لكنها لا تمتلك لا دولة ولا تدير الدولة ولا تدير النظام السياسي على الإطلاق بدليل أن العصبة السياسية العصب السياسي هذه إذا حاولت الخروج على المركز أو تهديد المركز أو المساس في مصالح المركز فسيكون سهلا على المركز أن يقتحم هذه الدولة أو هذا النظام ويحطم النظام القائم الآن هم يعني في بداية الثورات هو القصة طويلة حقيقة يعني ربما أيضا في فرصة أخرى نتحدث عن هذا الموضوع لكن في بداية الثورات هم يعني استطاعوا أن يأمنوا على الإخوان المسلمين أو على القوة الإسلامية تستلم كي يمتصوا غضب او يعني غضب الناس لأن الناس عندما انتخبوا القوى الإسلامية حقيقة هم لم ينتخموا برنامجا لأن أصل القوى الإسلامية الراهن عليها ليس لها برنامج على الإطلاق بل أن حزب مثل حزب النور مثلا كان يرفض أصل العمل السياسي والديمقراطية فإذا به يعني يتحول التيار السلفية يتحول إلى حزب سياسي ويمارس العمل السياسي وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول أن القوى الإسلامية تمتلك مشروعا على الاطلاق بدليل أنها عندما وصلت إلى السلطة أو حتى قبل أن تصل إلى السلطة وبعد أن وصلت إلى السلطة وهي في السلطة حتى هذه اللحظة ذهبت إلى أمريكا تقدم ما يمكن اعتباره ضمانات أو تطمينات او إن شئتم سموه حسن سلوك وما إلى ذلك من هذا الكلام لكن كي يستمروا أو يبقوا بالحكم لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم ما كانوا ليصلوا إلى السلطة لولا أن دولة المركز لولا أن المركز وافق على أن يكون في السلطة بموجب شروط وضمانات معينة لكن بعد أن شعر المركز أو بعد أن استعاد المركز يعني رباطة جأشه بعد صدمة الثورات التي حصلت بدؤوا يسحبون البساط ويعيدون ترتيب القوى المضاده التي هي قواعد النظام قواعد نظام هنا شقين ثمت قواعد نظام دولي موجودة في الدولة القومية وتعمل الليل نهار وتختر الكافة المؤسسات في الدولة وثمت قواعد النظام المحل ممثلة بالقوة الليبرالية واليسارية والعلمانية وما إلى ذلك والقومية وكل هذه القوة التي تعبر عن نفسها باسم الحداثة وتعبر عن نفسها باسم السوق وتعبر عن نفسها باسم الليبرالية وتعبر عن نفسها باسم الديموقراطية كل هذه القوة قاطبة أنا شكلت ما يعرف بالثورة المضادة كل النظم العربية بالاستثناء لا يحكمها فقط يعني العصبة السياسية الحاكمة أو المجموعة السياسية الحاكمة سواء كانت عائلة أو سواء كانت حزب وهمية أو سواء كانت يعني قائد منهم وما إلى ذلك لا هذه يحكمها مراكز قوى ومراكز القوى الضخمة جدا موجوده في في في على وجه التحديد موجوده في سلك القضاء موجوده في الاقتصاد موجوده في التجار ورجال الاعمال والمال موجوده في اجهزه الأمن موجوده في الداخلية موجوده في في في في في في في في في في في في في الآن انضم إلى مراكز القوى هذه مراكز قوى أخرى اللي هي القوى الإسلامية الجديدة لكن كل هؤلاء مجتمعين تغاضوا عن أن الفاعل الاستراتيجي الذي استطاع أن يحطم كل مراكز القوى ويربكها ويخلل شأنها ويضربها ببعضها البعض اللي هو الشعب الشعب الناس يعني الناس لم يكونوا فاعلة استراتيجيا بقدر ما كانوا قطيعا تحت السطوة الأمنية والاستبدادية والاستعادة حطموا كل مراكز القوى شكليا وأطاحوا بروس الدولة لكن للأسف شديد القوى الجديدة التي صعدت عوض أن تستقل بهذه بالفعل الاستراتيجي الذي يمتلك القوى الهائلة جدا لكنه يحتاج إلى التنظيم ذهبت تستقوي وتستقبل وتستعطف وتتوسل المركز للحصول على حق الحكم أو حق المشاركة في السلطة الآن نقول ما الذي يجري في مصر؟ هذا بالضبط ما الذي يجري في مصر الذي يجري في مصر هو ذات الذي يجري في تونس وذات الذي يجري في ليبيا وذات الذي يجري في سوريا حتى وذات الذي يجري في اليمن في اليمن كما تعلمون أن الثورة اليمنية هي أكبر ثورة مليونية طافت وبقيت في الشوارع لمدة عام كامل عام كامل والشعب اليمني في الشوارع ملايين في الشوارع كانت تنام ليلة نهار في شوارع اليمن ومع ذلك جاءت أحزاب اللقاء المشترك وعبر ما يسمى ب بالمبادر الخريجية والوصاية الأمريكية استطاعوا احتواء الثورة واستطاعوا أن يحولوا الثورة إلى أزمة سياسية بين أحزاب اللقاء المشترك وبين الحكم اليمني حتى أن الحزب الحاكم في, في, في اليمن هو حزب المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي لم يجري حل في دول الثورات العربية في ليبيا طبعا طار القذافي وطارت اللجالة الشعبية معهم في تونس التجمع الدستوري تم حله قانونيا ودستوريا في مصر تم حل الحزب الوطني لكن في اليمن تقاسموا مع الحزب الحاكم نصف المقاعد يعني نصف المقاعد الحزب الحاكم والنصف الآخر لأحزاب اللقاء المشرك أما الثورة فكما يقال في المولد الصوفي خرجنا من المولد بلا حمص وبخيت الثورة اليمنية ووضعت الثورة مية تحت الوصاية الأمريكية التامة حتى اول أمس احتج الزنداني على أن العلماء تم استبعادهم تماما من الحوار في اليمن بالرغم من أنهم الشريحة الأهم في اليمن لكن تم استبعادهم وجن جنون السفير الأمريكي وقال هذا ليس محلون هنا هذا إرهابي وهذا كذا وكذا وقصة اليمن يا أخوة تذكرنا تذكرنا في الاصلاحات العثمانيه لما الامر الاوروبيين ضغطوا على الامبراطوريه العثمانيه لعمل اصلاحات في اليمن لعمل اصلاحات في الامبراطوريه العثمانيه بات طبعا العثمانيون بعثوا يعني حاكم الدفتردار وحاكم يعني بعثوا شخصيات لها علاقه بال بالقانون والدستور وابعثوه على سويسرا وابعثوه على فرنسا لقراءه ونقل يعني التجارب القانونيه ل لكتابه الدستور العثماني اه اللي كتابه الدستور العثماني والله ما اعرف ليش بدهم يعني ليش بدهم يرشحون لجائز للسلام يعني بعدين اي سلام يعني يرشحون جات سنوبل للنفاق احسن للدجل والنصوصيه اجنوا مرشحين بسمع بصدق يعني فقاموا ب فأرسلوا متخصصين في, في... في المساءة القانونية وصدر خط هميون شريف في 1858 وصدر طبعا دستور العثمان المؤقت صدر حتى في صيغة المؤقت وبقي اسم المؤقت حتى هذه اللحظة ثم في الدفعة الثانية من الإصلاحات 1882 خط شريف كلخان أظن نفس الشيء عندما اعلنت الدولة العثمانيه عن انها ستقوم باصلاحات استبشر العلماء بأن ان العلماء المسلمين بان يعني يعني ستقوم باصلاحات وتصلح الفساد والفاسدين وما الى ذلك وظنوا انهم هم المستهدفون باعتبار أن العلماء كانوا ضمير الأمة وهم ما يعبر عنهم بالوقت الحالي بالمصلح الراهن بالراي العام يعني يعني للامه يعني ضمير الأمة الهم العلماء والفقهاء لكن فوجئ العلماء بان بانهم بأنه تم استبعادهم في المرحلتين من من مراحل الاصلاح استبعدوا نهائيا ولم يستشاروا على الاطلاق ولا حتى ولا ولا أقل من طالب علم استشير فيما جرى من صحف الموضوع العثمانيه وراينا ماذا كان من شان استبعاد العلماء على الإسلام والمسلمين والامبراطوريه العثمانيه بالنهايه حطم العالم الإسلامي تحطيما ومزق شر تمزيق وأقيم النظام الدولي عليه وهدمت الخلافة وزرعت إسرائيل كمربط أسكرية ثم المربط العقدي ثم المربط السياسي اللي هو في سوريا المربط الطائفي كانت وبعد. الآن في اليمن يكررون التجربة أنا عجبت بصراحة من تصريح الزنداني الزنداني طمع عالم وأنا أعلم جيدا أن الزنداني يعني أستاذ كبير ويقرأ ويعرف تجارب الأمة والتاريخ الإسلامي جيدا لذلك لما عندما قال هذه الكلمة قال لما يتم استبعاد العلماء فأدركت على الفور أن الزندان يعلم جيدا يعني, يعني, يعني ما أو, أو كانه يقارن أو يذكر طبعا العارفين بالمسائل هذه بأن هذا ما حصل في أواخر الدولة العثمانية وكانت النتيجة كارثة وأنتم الآن عندما تستبعدون العلماء الذين يعني لهم كلمة يعني احيانا انفصل في في مسائل يعني ضخمه في مصير الأمة فكيف يتم استبعاد العلماء يعني وان المساله لها علاقه بالنهايه بمصير اليمن تصريح الزيداني خطير جدا ورد فعل الزيداني خطير جدا في هذا لمن يفهم انا ازع عد الكن اليمنيين اللي يعرفون هذه المسائل ولا يعرفون يعرف لكن اظنهم يعرفون انا اذكر ان كنت عندما كنت ادرس مفهوم الدوله في اليمن حتى كنت ادرسها للطلاب بال بأصول الدولة وأصول التكوينات وبنى الدولة التاريخية تدرسهم في هذا السياق تاريخ الدولة العثمانية وعصر التنظيمات في الدولة العثمانية لكن نحن لا يهمنا طبعا في مستوى النخب يهمنا أيضا على مستوى العامة أن يدرك العامة مع معنى كلبة الزندان على وجه التحديد المهم, المهم أننا الآن الآن النظم الحالية القائمة الدولة الحالية القائمة ما يجري من ثورة مضادة قائمة هي استعادة المركز لكواه وتنظيمها من جديد وشن حملة مضادة استهدف اعتراض الثورات الجارية واعتراض الثورات القادمة بحيث ان الناس الذين لم يعني, يعني تقع في بلدان ثورات يشعر بان ما يجري ليس مربحا ليس فيه مكسب يذكر فدول الثورات اما انها تعيش في فوضى طاحنة واما انها لم تنتصر واما انها الحكومات التي جاء بها هي حكومات تابعة لأمريكا وحتى هذه هذه الآن الأمريكيون يتخلون عنها الآن لاحظوا أنهم جاء قبل الإسلاميين في البداية كانوا من الامتصاص السريع لصدمة قد يعني تأتي على الأخضر واليابس لكن فيما بعد تخيلوا وضع كوضع مصر قالوا لهم تفضلوا هذه السلطة بين أيديكم وحصلوا على 70% تقريبا في الانتخابات فالاستفتاء 78% استفتاء الدستور الأول لا يحد دستوري لكن عند انتخابات الرئاسي الفرق بين بين, بين مرسي وبين شفيق يعني, يعني واحد واحد ونصف بالمية فطيحة عار ليس هذا فقط اذهبوا انا اكون في مثل الفترة اخيرة يعني, يعني والله وانا في الطائرة من فوق انظر الى الى, إلى, يعني إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى القاهرة طوابير صفوف السيارات يمكن اربع وخمس كيلو متر ازمات خانقة عصبة من اللصوص سرقت ميدان التحرير لا أدرك كيف كيف فرطوا بميدان التحرير وما هي مبررات تفريطهم بميدان التحرير حتى يمسك به مجموعة من اللصوص والبلطجين والمجرمون ويغلق كل منافذ ميدان التحرير ويصبح السير في شراع القاهرة خانق خانق خانق والله لو, لو تمشي كيلو متر يمكن ذلك ساعتين لما, لما, لما تصل في يعني بعض الناس كانوا يتركوا السيارات ويذهبون سيرا على الأقدام ما الذي حصل كيف أنتم في السلطة وفي الرئاسة برلمانات حلوكم إياها لم تستطيعوا أن تقفوا أمام مؤسسة القضاء لم تستطيعوا أن تقرأوا القضاء على حقيقة ورجال القضاء في مصر والمشكلة انهم في مصر يعني كان هناك يعني مؤشرات قوية جدا جدا جدا على ان الثوره المضاده تعمل على قدم وساق لكنهم استخدموا عباره التوافق واستخدموا عبارات التهدئه هم كانوا يهدئون من طرفهم ويستنزفون عقديا ويستنزفون سياسيا طبعا في مصر في تونس هذا الكلام حصل نفس الحكايه وفي ليبيا يحصل الآن يستنزفون كلما هجموا تراجعوا كلما هجموا تراجعوا كلما هجموا متراجعوا حتى بات الرئيس يصدر في اليوم 10 قرارات لا ينفذ منها قرار لا ينفذ منها قرار واحد يعني صار مرسي يعني تلقى من الإهانات ما لم يتلقاه مخلوق على وجه الأرض هذا الرجل اكل من الإهانات يعني انا لا ادري هو رب يعني انا اعتبره عريس هو يعني هو يعني يعني, يعني هم لا, لا ناقته ولا جمل في, في في الرئاسه اصلا لم يكن لم يكن رجل يعني رجل كان احتياط اصلا معطوط يعني يعني بدرجه ثانيه وثالثه حتى لكن فجاه وجد حاله وجها لوجه وكرسي الرئاسه لا بروتوكول لا تاريخ سياسي لا يعني يعني عمل سياسي يعني عمل الجماعه انت بتعمل في دار جماعه تنظيميا وش له علاقه في السياسه والعمل السياسي مخ... ثم ما هي قراءه القوى الاسلاميه ما هي قراءه القوى الاسلاميه لو انتح مصر لقواعد النظام في مصر ما هي؟, ما, هي؟ ما هي قراءتهم ما هي قراءتهم للإعلام ما هي قراءتهم لحجم المال الذي يضخ في مصر ما هي قراءتهم لبنية وزارة الداخلية انا أعطيكم مثال آخر تعرفوا بريطانيا بريطانيا هي أقدم نموذج وأشهر نموذج وأوضح نموذج في العالم الآن مين اللي بقكم مثلا حزب العمال في حزب المحافظين مشيك الآن حزب العمال في السلطة حزب المحافظين لديه ملفات عن السلطة وعن كل الوزرات وعن كل شؤون الدولة كل شؤون وقطعات الدولة في بيرطانيا لديه ملفات تفصيلية ولديه حكومة كاملة بحيث أن عندما يتقدم إلى الحكم ما علي يفوز بالحكوم حتى يكون تسليم وتسلم السلطة مباشرتها سلسا بما يسمو حكومة الظل يكون سلس حتى بكون في الحزب الآخر اجتماعات حزبية بمنطق حكومي نفس الشيء أمريكا كل الدول المتقدمة اللي عندها ديمقراط عريقة وعندها يعني النظام السياسي مستقر لديها حكومات أحزابها في بعض الأحزاب الصغيرة تحتم بقطاعات من الدولة من المجتمع وبالتالي تكون شريكة بالسلطة لا تستطيع أن تقود حكومة لكن متى تستطيع أنت أن تقود حكومة أو تقود دولة عندما يكون لك عندما يكون لك بنا فكرية بنى معرفية بنا وزارية بنا سياسية بنى إعلامية بحيث أنك تستطيع أن يعني, يعني إذا انسحب إذا سحب حزب من أو او فشل حزب بالسلطه او تراجع حزب السلطه وانت تقدمت لن تواجه عراقيل لانك تعرف بالضبط ماذا ينتظرك هل فعل الاخوان المسلمون هذا هل لديهم هذا اصلا بلاش الم يفكروا به تاريخيا مشكله مطوه هل عبدتم ليوم الوصول الى السلطه لم يعدوا لم يعدوا والله بعضهم لا يعرف كم حجم البطاله في بلدي لم يعدوا لهم إعداد السلطة إذن كيف تشكلون حكومات تريدون أن تستخدموا بنى النظام السياسي والبنى الحكومية ورموز النظام نفسها لخدمت لخدمتكم في السلطة هذا محال مستحيل لأن بنى وقواعد النظام القائمة إن لم يكن لديك إن لم يكن لديك ما تواجبها به تستطيع أن توجه مصراتك حيث تشاء الوزير بيصدر يعني يعني بيصدر وزير الداخليه قرار ها وزير الداخليه فوري وبطل وما الله بيصدر قرار اصغر موظف بيعطله لو كنت تعرف ان هذا القرار يمكن تعطيله من اصغر موظف اذا انت بالنهايه عليك ها اذا انت لا تمتلك معرفة والا ما كنت اصدرت قرارا يعني واجهوك به بسهولة هم يعرفون كيف يواجهوك لماذا لأنهم جزء من بنى النظام يعرفون أدق تفاصيل النظام أدق تفاصيل القوانين أدق تفاصيل الإدارات المؤسسات وبالتالي يستطيعون مواجهتك لكن أنت ماذا نديك لمواجهتهم أنت ليس لديك لا برنامج ولا معرفة ولا علم ولا خبرة ولا تجربه. ولا تعرف حتى الدولة ولا دوليبها من يطحر جهاز الأمن والقضاء والإعلام هو, هو هل يعرف ماذا يوجد بجهاز الأمن أصلاً حتى يطهره بماذا نحن نتحدث نحن نتحدث في هذه المشكلة في مثل هذه الحالات التغيير إما أن يكون جذريا وثوريا يعني معنى آخر تحط حقوق الإنسان على جنب وتحط الحريات على جنب فترة من الوقت كي تستطيع أن تفرض شيء أو تغير شيء صحيح لأنك إذا, إذا أردت أن تعمل بمنطق الإعلام المصري فهو ضدك بمنطق الداخلية فهي ضدك بمنطق الاقتصاد ورجال عملهم ضدك إذن كيف يمكن أن تحكم إذا كنت لا تملك أي من أدوات القوة الموجودة إذا كنت لا تمتلك أي من أدوات المعرفة الموجودة إذا كنت لا تمتلك أي من رصيد الدولة بيدك إذن كيف يمكن لك أن تحكم؟ لذلك لاحظوا الفجوة الهائلة جدا الآن في الخلاصة التي نتحدث عنها لاحظوا الفجوة الهائلة الفجوة الهائلة ها؟ أننا،, أننا،, أننا نريد أن نحكم ولا نعلم شيئا عن الحكم وليس لدينا أي مشروع يذكر كيف يمكن لنا ان يكون لدينا مشروع ونحن لا نعرف اصلا دواليب السلطه كيف كيف تطالب بالحكم كيف تطالب بان تطبق مشروع وانت لا تمتلك مشروع كيف تطالب بان تكون بالسلطه وانت لا تعرف شيئا عن السلطه لا تعرف لا عن ارتباطاتها الداخلية ولا عن أليات اشتغالها داخليا ولا تعرف حتى عن علاقاتها الدولية وبالتالي أنت قد تصدم باتفاقات سرية ومعاهدات سرية وتوقيع سرية وديوم سرية وأموال سرية وكوارث سرية يأتونك ويعرضوها عليك تفضل هذه ما طلبنا منكم وإلا ماذا ستفعل ستقف عاجزا مشلولا لا يعرفون شيئا هذه المشكلة هذه المشكلة نحن في دولة دولة قومية دولة قومية ليست دولتنا ليست نحن الذين بنيناها ولا نحن الذين نطورها دولة جامدة دولة بها أدوات المركز بها عناصر قوة المركز هي التي تدير والتي تشغل والتي تفعل والتي تنسج العلاقات والمعادات والثقافات وهي التي يعني يعني يعني تدير الدولة من ألف إلى ياهي أنت ليس لك بها شعن أصلا ثم تأتي وتقول هذه الدولة دولتي وأريد أن أصحح وأريد أن ماذا تصلح هذه الدولة صدى الدولة القومية الأوروبية الدولة صدى عصر الأنوار دولة هي تابعة ملك المركز دولة تحت الهيمنة دولة أنت لا تمتلك والله حتى الرئيس لا يمتلك فيه واي أكبر مثال يعني نحن الآن ميزة الوضع في مصر أن ما يجري في مصر على مستوى مؤسسة الرئاسة على مستوى الأحزاب الموجودة على مستوى الأيدولوجيات المطروحة على مستوى الإدارة العمومية لا نعرف شيء تكشف لنا أننا قد نكون على رأس الإدارة العمومية لكننا لا نستطيع أن نديرها قد نكون على, على رأس مؤسسة الرئاسة لكننا قد تخرج برقية تقول الحبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا العظيم ولي انت في الرئاسة مش عارف أنت للبرقيات اللي بتطلع مين بتطلعها ومين بنزلها قد نكون في أحزاف البرلمان لكننا لا نملك سلطة حتى بقاء البرلمان يعني أن يبقى البرلمان على الأقل موجود لا نستطيع أن نحافظ عليه وببساطة جاءوا بقوانين ودساتين وحلوم رغما عن أغنبيتك ورغما عن الشعب المصري كله حلوم أنت رئيس جردوك من كل سلطة أخرجوا لك الشوارع علينا أن نعيد النظر في هوية هذه الدولة علينا أن نعيد النظر في هوية السلطة القائمة علينا أن نعيد النظر في فلسفة الدولة القائمة علينا أن نعيد النظر في ملكية الدولة القائمة علينا أن نعيد نظر في كل عناصر وأدوات القوة في هذه الدولة هل هم من أهل البلد أم هم تابعون لآخرين يتحدثون عن الوحدة الوطنية يا إخوة أه؟ ماذا عن الوحدة الوطنية الآن هل بقي منها شيء في مصر هل بقي منها شيء في تونس نداء تونس نداء تونس الباجي قيد السبسي باجي قيد السبسي ثمانية سنة عمرون طيب يعني انتم راح زي العبدين بن علي وراح الغنوشي هذا الوزير الاول جبتم باجي قيد السبسي قود الثورة سبعة عام الباجي قيد السبسي يعني ما ألخيته إلا أسفل مخلوقات الأرض في تونس تقود الثوراء فيش في تونس شخصيات تقود من المرحل الانتقاني إلا الباجة قائدة السبسية دمرها في الفترة اللي السبعة دمر تونس دمرها ركز ركز كل قوى الثورة المضادة وعاد تنظيمها وهو على رأس الوزارة الأولى في تونس وقام بعمليات ترقية وقام بعمليات ضبط لكل الموظفين العموبيين الذين يتبعون النظام القديم والآن هو القوة الثانية في تونس وتونس يا إخوة مجتمع حداثي يعني يعني, يعني, كيف مجتمع يعني أعطيكم مثال بسيط مؤسسة بيلو الأمريكية عملت, عملت قبل حولي يمكن سبعين ثلاثة عملت استفتاء لصالح أظن صحيفة يمكن ليوس انجلس تاينز الأمريكية حول الإسلام في مصر وتونس عمل فيه حتى مقارنة في مصر نسبة المستجوابين بالمئوية الذين يوافقون على أن تكون مصر دولة إسلامية تحكم بموجب التعليم الدقيقة للقرآن 60% لكن في تونس 23% في تونس 23% فتخيلوا حجم الفارق الهائل بناء الدولة العميقة بناء الحداثة والليبرالية في تونس تونس 1882 استعمارات ومصر 1882 كلا الدولتين كلا الدولتين الحداثة وقوى الحداثة استوطنت عميقا في هذه الدولة وهذه ليست قوة تعتمد على ذاتها يعني, يعني مصدر, القوة مصدر قوتها الشعب يمكن يكاد يكون يعني, يعني صفر كل عشرة بالمئة عشرة بالمئة لا يمكن أن يشلوا السلطة والحكم لا يمكن أن يهددوا نظام لا يمكن أن يهددوا رئيس منتخب لكنهم في مصر الآن يهددون كل الدولة ويشلون كل الدولة ويربكون كل الدولة من لماذا؟ لأنهم أدوات المركز إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأنهم على رأس دوليب الدولة رجال المال رجال العمال رجال الاقتصاد هؤلاء كلهم من الطبقات الطفايلية التي نمت بفعل الفساد والإفساد وهذه تضخ أموال هائلة جدا زيد على ذلك أنهم يمتلكون يمتلكون مؤسسات الدولة التاريخية تملكوها في القطاء تملكوه سيطروا عليه الإعلام سيطروا عليه قطاع البنوك والمال سيطروا عليه التجارة سيطروا عليها يعني تخيل أنت الجيش المصري يقوله أربية في المين اقتصاد المصري ما حد يقول له ما هذا أين تفعل هذا لمن ترسله لمن يعني كل ميزانية الجيش المصري في الدستور هذا الحديث اللي عملوه آخر شي يقدم الجيش مثل فقط رقم يقدم رقم هذا الرقم يناقشه فقط مجلس الدفاع الوطني فمجلس الدفاع الوطني يستطيع الجيش أن يتكتم على كل حرف وبالتالي المسألة ليس بطروحها أمام العامة بحيث يسأل الجيش المصري أين هذه الثروات و ما الذي فعله الجيش المصري وكم يبلغ تقدم الجيش المصري يعني هذه مؤسسة يجب أن تسأل ويجب أن توضع تحت المراقبة طبعا كانت خارج المراقبة من البرلمانية على الأقل لأيذن الجيش المصري مؤسسة خارج الدولة فوق الدولة رجال المال والأعمال أحد الأرقام التي يعني أنا سمعتها من بعض الزملاء المصريين قال لي حوالي 180 مليار جنيه مصري صرفت على الثورة المضادة 180 مليار جنيه نقسم على 6 على الأقل يعني. 30 مليار دولار صرفت البلد أفلست صرفت من كيس الدولة وصرفت من رجال الأعمال وصرفت بفعل ضخ المال الخارجي هذا ثورة المضادة ثورة المضادة ليست تصريح ليست البرادع فقط ليست الباجة قايدة سبسي ثورة المضادة قواعد يجري تنظيمها وصرف أموال هائلة جدا عليها وتحظى بحماية دولية لأنها من أدوات النظام ليس بضرورة أن يكونوا عملاء مباشرة لكن على الأقل هناك رموز أيضا هناك في الثورة المضادة التدخل الأجنبي وأجهزة المخابرات وأولها المساد ليس المساد حتى أولها الشبك اللي هي مؤسسة الاستخبارات العسكرية هذه المؤسسة هي التي تتولى شؤون العالم العربي يعني العالم العربي يخضع للمراكبة الإسرائيلية عبر مؤسسة الاستخبارات العسكرية وليس الموساد الموساد ذراح استخبارية ضاربة قاتلة للأسف لو أقرأ لكم إياها العبارة هذه تعالتش اسمها والله لا أدري وين حطيها ما يجيها الجزائر نفس المشكلة اللي, اللي راقبوا اللي راقبوا الحراك الجزائري أول حراك جزائري قرر أن ينحاز إلى الثورات العربية ويخرج حراك جزائري أول حراك 8 آلاف الجزار التجمع جمع لهم 38 دركي دركة أج في العالم arguments العربي الجيش الجزاري أمسخ جيش في العالم العربي الجيش الجزاري الأشب الدكات في الوضع الجيش الجيش الجزاري الأمسخ السوري على فكرة أكثر من سوريا جيشсть متوحش بعدين مجموعه فرانكفوريين اصلا هم يعني عجايز تدربوا حتى في, في فرنسا وبقوا على راس النظام حتى هذه اللحظه حتى هذه اللحظه وزير المالي الجزائري والله لا اذكر مين شو, شو اسمه هو, هو, هو يعني صهر لبنت اخت بوتين هذا الرئيس الروسي في في في بالجزائر في, في, في, في موقع اسم موقع ضباط الحرار الجزائريين والله يا اخوان استطلعوا فيه حوالي 24 ضابط والله انه انه انه محطوطه صوره الضابط صوره الضابط مع رقم حسابه مع مكان الحساب مع حجب الحساب بالليره الدولارات مع صوره كامله نهابين بسموهم في في في الجزائر يحتكرهم حوالي 40 ضابط 40 جنرال في الجزائر هم الذي اللي ارجموا في الجزائر واذلوا شعب الجزائر حول 40 ضابط تقريبا هؤلاء مجموعه المجرمين هؤلاء هؤلاء كل واحد بياخذ فيهم يعني احتكار يعني يعني يعني تجاره اللي بياخذ الزيت اللي بياخذ الخشب اللي بياخذ الحديد اللي بياخذ كل بالمظبوطه كلهم يعني اغلبهم معهم جنسيات فرنسيه مجرمون يعني تخيلوا هذه مشكلة بالجزائري الجزائريين يعرفوها اكتر من بقية الناس يعني الجزائريين عانوا من هذه المسألة اكتر من, من اي شعب اخر في العالم العربي الجزائريين يعني قاموا الفرنسيين عبر 132 عام الاستعمار قاموا بتفكيك القبيلة يعني القبيلة الموجودة بالجنوب مثلا بغرداني نقلوها على المدية في الشمال موجودة بوهران نقلوها على تبسة تبسة بالشرق وفي الشرق فكفكوها وناثروها لذلك الجزائريين صار عندهم مشكلة مشكلة الهوية في 1978 عمل المثاق الجزائر الذي يحدد هوية الجزائري في أنساب أقوى انقرضت في الجزائر في انساب اختلطت في أنساب مش معروف شو أصلها وشو فصلها وفي ناس مشعار في نسبها وين بتفتش على نسبها وتشعر وصولها الفرنسيين اجرموا بالجزائر الآن بالضبط مسح والهويد عملوا اختلاط نسب عملوا اختلاط القبائل يعني يفككوا بالكامل لذلك في الجزائر في مشكلة ان القرى الموجودة في الجزائر ليست بالضرورة قرى سليلة مجموعة من القبائل الأصيرة في نفس القرية لا ممكن تكون مجموعة من السكان مجموعة من الجسم سكنوا هذه المنطقة واسمية قرية فيما بعد وهذه القرية ليس فيها جدر قبلي كانوا الجنود الجيش الجزائري الدرك والمجيب المخابرات مش عارف شو تعون الجزائر كانوا يعني ياتون على مثلا قريه يريدون لانه الاراضي الموجوده في القريه هي هي, هي أراضي في جزء منها مشاء حتى هذه اللحظه وليست مسجله باسم أحد والمسجل منها بدا يعني كي يستولوا على الاراضي ماذا يفعلون مسجلوه باسماءهم كانوا يعتوا يعني يقوموا بمذبح في القريه الآن تأتي القرية وتشيع المذبحة على المقبرة ثم يأتون بمذبحة أخرى على المقبرة نفسها بعيد لا يبقى أحد في القرية لماذا؟ كي نسجل الأراضي بأسمائهم تخيلوا حجم الإجرام الموجود بالجزائر لذا كنت أحكي حتى مع بعض الجزائريين كانوا يقولون لي أنا, أنا عشت حوالي سنة ونصف في الجزائر قالوا لي أنا إحنا مشكلتنا فينا إحنا مش في فرنسا مش فقط في التدخل الفرنسي في اشكال يعني لرجال الجزائريين يعني اكتوا بدمويه الجيش ما عنده مشكله يعني يبيد قريه ما عنده مشكله مثل الجزائريين الحضاريين من مساله الثورات لانه يعلمون جيدا انهم سيواجهون نظاما دمويا نظاما مستعد للقتل والذبح حتى اي لحظه الجزائريين لم يقبلوا باي ثوره من اي جهه كانت ما قبلوا السلطة يعني ما لا انا مش من الجزار اخي انا من الاردن طيب ارجو انكم قد كدمنا صورة اجمالية فيها بعض التفاصيل والمحطات عن اصول الدولة القومية التي نعيشها الان في العالم العربي ومن اين جاءت والظروف التاريخية التي ولدت بها وعلاقتها بالثورة المضادة باعتبار ان الثوره المضاده المكونه من القوى الليبراليه والعلمانيه واليساريه هي اصلا ابنه شرعية لهذه الدوله تفخنا ان شاء الله في مرحله لاحقه في فتره لاحقه يعني يعني او أخرى نتحدث ان شاء الله عن يعني يعني موضوع آخر لا ادري لا يحضرني يعني اي موضوع على وجه التحديد لكن ان شاء الله الايام قادمه بيننا جزاكم الله كل خير على حصر السماع ولكم شكر الجزيل الجزيل الجزيل على انكم خففتم من الكتاب على التكست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم الله